يا قافلات الخير دايم وانا غير ربي يبارك فيك سيري في اجمل سيل <تصفيق> يا قافلات الخير دايم وانا غير ربي يبارك فيك سيري في اجمل سيل والري بكل الناس دعوا صدق احسان دعوا صدق احسان جابنا جرافعت را ندى يا قافلات الخير يا قافلات الخير يا قافلات الخير دائم وامتناع ربي بارك في سيري بأجمل سير فئات من يا قافلات الخير دائم وامتناع ربي بارك في سيري سير فئات من هل الامه على على همم هل على همم şafat meşhudle bil khair men salfaslafa ma mufadd fekir ta يا قافلات الخير دايم وأنت ربي يبارك في سيني بأجمل سين من ديره البراف مجد حسن سيرا مجد حسن سيرا بسنسيرا بسن سيرا فينا تغير بالخير بالخيراً بالخير بالخير بالخير يا قافل اسي وطول مشاويري قلوب كل الناس في جمالي يا مشاويري كل be cemalheri be